وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا أُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَا هُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاعْتَزَلْنَاهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا ويسفور تكاد تميز من الضيط كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشحطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أي يخلف عليكم الارض الى هي جنوه ام امنتم ممن بالسماء ايوطلق عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قولهم فكيف كان لكيد أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَطِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِيْءُ وَجُنْتُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ بِاللَّهِ إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يغذبكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونؤور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداف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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا جلفة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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توجلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرايتم إن أصبح ماءكم غوظا فمن يأتيكم بماء معين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَسْكُونُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تَطْغَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ وَلَا تتَأقُعَلَّ بَِّينهَمْ بازِم مشْش ي بَِمم مَنْ لا علّ الْخُرل وَوحتجٍ سم وَتُِم ضَعلَ ذلِكَذَنِيم تَنكَ ل م ل اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تَنَسَّمَهُ عَلَى الْقُرُطُ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنالوا مصبحين أن يردوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النار يوم عليكم مسكين وغلوا على حرز قادرين فلما رأوا قالوا إنا نضالون بل نحن محرومون قَالُوا أَوْ سَطُوم أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تَسْبَحُونَ قَالُوا أُجِبْ حَانَا رَبّنَا إِنَّ لَغُنَّاوَ إِلَيْنِ فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّكُمْ قَطِرِين حتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يحلمون إن للمستقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدعشون إن لكم فيه لما تخيرون أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُونَ سَلْهُمْ أَيُّمْ بِذَلِكَ دَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَتْرِهِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً هَذَا صَارَ هُمْ تَرْهَقُهُمْ الذِّلَّةُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَاهُونَ فَلَا رَبِّ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أَن السَّلجوب مِن الحَثُ لاَا يَعلَون وَأُمّ لَم إِكَيدي مَكين أَمْ تَألُون أََر فَوم مم م وََمطَيون أَمع لَم الغيبُ فَهُم يككتُبون فَصِلْ حُكْمَ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْرُوم لَوْلاَ أَن تَدَاوَكَهُ نِعْمَتٌ مِن رَّبِّهِ لَنُبذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَجَاءَتْهُ أَبُوهُ فَيَعْلَمُهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحقه ما الحقه وما ألغاك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالطارعة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وَأَمَّا عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية شخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخلة رابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيان أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والزبال فجكتا دفكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية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 وَكِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ الْحِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ طُوفَانًا ذَنِيَةً وَيُسْقَىٰ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۚ خِتَامُهُ مَاءٌ صَفْوٌ ۖ وَأَمَّا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدل ما قتابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني تلقانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون جراعا فشكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وَلَا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هؤلاء وَلَا طَعام إِلَّا مِن كِين لا يَأْكُلُون إِلاا الغَطون فَذَا أُقتِمُ بِمك بِطِرون وَماَا لا تُمطون إَِّهُ لَقَو وَثُولِم كَم وَماَاهُ وَ بقَو شاعِد قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِكَ هِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تُنْزِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ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 فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقح الكافرين ليس له دافع من الضعيد المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهد وتكون الجبان كالعي وَلَا يسأل حميم حميما يبصرونهم يرد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا سمت ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبغ وتولى وجمع فأوعا إن الإنسان خلق ألوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على خلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم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 في جنات مكرمون فما للذين كفروا إبنك مرطعين عن اليمين وعن اجتمال عزين أيضمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَوْمٍ عَلَى أَن يُبَدِّلَ فَضْلًا مِنْهُمْ وَمَا لَحْنُ بِمَسْبُوقٍ فَدَوْمَ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمًا الَّذِي يُوعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصف يوفضون خاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 كَمْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِلَّا أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ بَل لَّمْ كافرا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم والتوشوثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 وَيُمْجِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ جَاءَكُمْ قَوْلُ اللَّهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ رَزَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَأَنزَلَ مِنَ وَجَعَلَ لَكُمُ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۚ قَدْ جَعَلَ أَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۚ قَدْ جَعَلَ لَكُمُ الأرض لِتَسْرُكُ مِنْهَا سُبُلَ الْفِجَاجَا قَالُوا رَبِّنَا إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَجِدُوهُ مَا يَلْغَوْهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَاوًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَدْعُ نَهِيَتْكُمْ وَلَا تَدْعُ نَوَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُثُ وَيَعُوقُ وَنَشَرًا وَقَدْ أَبْلَى كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ الَّذِينَ إِلَهًا إِلَّا وَلَا لَا مِمَّنْ أغلقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصرا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين سيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون لا فاجرا كفارا رب الهلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا سبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمحنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جَدُّ ربنا ما استخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والزن على الله كذبا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 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا صرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاتطون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّرُوا وَشَدَا وَأَمَّا الْقَاطِطُونَ فَكَانُوا لِلْجَهَنَّمِ حَطَبًا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا فِي نَسْجِهِمْ وَمَنْ يُغْنِ ضَعْنَ ذِكْرِ رَبِّهِ يَذْكُرُ عَلًا صَعَدَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا قُلْ إِنَّمَا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 إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعطي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون مَنْ من أضعف ناصرا وأقل عدداً قُل إِنْ أَجْلِي أَقْرِبٌ بَلْ تُعَدُّونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى وَجْهِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَجُوبُ مِنْ رُسُلِ فَإِنَّهُ يَسْتكُمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحقى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم إصفه أو انقص منه قليلا أعجد عليه ورسل القرآن ترتيلا إنا سنرقي عليك قولا تقيلا إن ناجئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وأهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وسطة وعذابا أليما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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخلا وبيلا فكيف تستقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منططر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه كبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفا وتلثا وطائفة من الذين معك وَاللَّهُ يُفَتِّحُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ ش قبونَ فيِي الأرض متَون مِن صَبّ الله وَآقَون يُقاتِلونَ فِي تَبير الله وَغَون يُقاتِلونَ فِي تَبير اللههِثَقاء ما ت يَتَّوَمِ وَقمُ الصوَلَ تَوعَات السَّكاتَ وَأَقُغُ اللهَّ خَرربًا حَزَنَا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 أيها المستسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والوجل فهجر ولا تبدن تستكتر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكثير لا وي يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم نجد وبني شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد الله لا او لقيه صعودا فك وقدر فاجل كيف قدر ثم اجل كيف قدر ثم نظ ثم عبس وبشر ثم اجبر واستكبر فقولا ان هذا حر يؤثر إن آذى ألا, إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا سدر لواحة للبشر عليها تسعة وما جعلنا بَنَّرَ الْجَمَادَا إِكْتَأُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا لتيت الذي أوت الكتاب وَزاد الذيين آم إ ن وَل يرتاب الذيوت الكتاب والمُؤمنون وَقولول الذيين في قلوبهم م وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ ربك, رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ لَهُدًى وَذِكْرَى لِلْبَشَرِ فَمَن شَاءَ منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كثبت وهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسجين وكنا نقوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم السين حتى أتانا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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نتوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا منق التصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا ودر إلى ربك يومئذ المستقر ينفأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخفر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تعلق به لتانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إِلَى رَبِّي أَنَاظِرُ وَوُجُوهِي يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَعْنُو أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاحِرَةٌ أَلَا إِذَا بَلَغَتِ السَّوَاقِي وَقِيلَ مَنْ سَاقُ وَوَنَّ لَأَنَّ الْفِرَاقَ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهية مصى أولى لك فأولى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ ضِئْفًا مِّمَّنْ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى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 من نطفة أمشاد نبتلي فيعلناه سميعا بطيرا إنا ديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين تلاسل وأغلابا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مداجها كافورا حين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفزيرا يوفون بالنزل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا وذانية عليهم ظلالها وذللت أطوفها تزليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت خواريرا خوارير من فضة مقدروها تقديرا ويضقون فيها كأسا كان هزاجها لن اينل فيا تسم ما كثر تبلا ويقف عليهم لجان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم يضل ان منذوا واذا رايت تم نعيما وملكا كبيرا آليهم سياب سندس خضر وإستبرطوا وحلوا أتاور من فضة وتقاهم, وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان تعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصدر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسكد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمؤسلات عرفا فالعاطفات عصا والناجرات نشرا فالفارقات فرطا فالملقيات ذكرا غزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم صمتت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نشفت وإذا الرجل أبحتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكلبين ألم نهلك الأولين ثم 114. ويسعوه الآخرين 115. كذلك نفعل بالمجرمين 116. ويل يوم أجل نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين 119. إلى قدر معلوم فَقَدْ جَعَلْنَا فِيهَا نَخْلًا فَأَثْمَرَ قَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ خُلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي سَلَاسِلَ لَا وَالِيَ لَهُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّا تَرْمِي بِشَغَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ بِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 قُلْ يَوْمَ الْهَوِيئِ أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِينَا كَذَلِكَ لَنِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلْ وَتَمَتَّعُوا قَليلًا إِنَّكُمْ ويل يومئذ للمكلبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكلبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم